إذ تقول للمؤمنين ألي يكفِّيكم أيُّمِدَكم ربُّكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بل إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمدكم ربكم يمدكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسويين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 تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون